أحسن الله ل إ ي كيف م ق و ل السائل ك ي يكون طهور الرجل المشلول اليد اليمنى والرجل اليسرى إ ذ ا أ ر ا د ا ل ص ل ا ة يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم إ ذ ا قدر أ ن يتوضا توضا إ ذ ا كان لا يستطيع ولا يمكن أ ن يقوم أ ح د به او رئه فاذا كان غسل الاطراف فقط يمكن ان يوضعه ع اي واحد من الرجال واما اذا كان غسل الاطراف غسل الفرج فلا يحل ان يمس فرج انسان الا من يحل له نفسه لا يحل مس فرج الرجل الا زوجته ولا فرد ا ل م ر أ ة الا زوجها ومع ذلك فان من ذاك الاستجمار تجلب الاستنجاء عن الغسل ب الماء وفيما يتعلق بالاطراف اذا تمكن ان يغسل وجهه بيده ولو كان ف ل ي د ا ل ش ن ا ل ويرسل ب ق ي ة ا ع ض ا ه بيده فعل اذا لن يخسط فامكنه أ ن يتولاها احد يقوم بذلك فاذا ل و إ تعذر عليه هذا ا ل أ م ر كله فلم يجد ولم يقدر هو فقدر ان ي ت أ م م بيده ا ل و ا ح د ة على التراب يضرب بيده ب ك ث ر ا ل ط ر ا ب ثم يمسح به وجه ويديه كليهما أ ج ز ا ه ذلك هذا من وقف الله جل وعلا م ا من به على هذه الامه في ان جعلنا ل ه ن الارض مسجدا و ط ه و ر ة